ان الله مع الذين استقوا ولنهم محمدون ن يهله الله فلا رضل الله له. ومن يضلل فلا غادي فلا له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 ي ص ل ح لكم أ ع م ا لكم و ي ع ف ر لكم ذنوبكم و م ن ي و ي ع الله ورسول ه ف ق د فاز ف و ز ا ع ظ ي م ا أ م ا بعد في ا ل ن ص ق الحديث كتاب الله تعالى وخير ا ل و د ا ودلبينا م ح م د صلى الله عليه وسلم وشهر قومه متتابع و ك ل مستهدين في د ن الله بدعه و ق ل ب د ع ة و ق ل ا بدعه وقلنا ب ه وقلنا ل ن ا ب ل ن ا ل ن ا ر ثم أ م ا ب ع د ع ه و ق ل ا و ق ل ن ا ل ن ا ه ل ا ه ن ا ه و ق ن ا ه ل ن ا ه و ن ا ا ل ن ا ه و عن علامات ا ل س ا ع ة بقسمه ي الصغرى ا و ا ل ك ب ر ى و أ و ل عتبه ا ل آ خ ر ة الموت و أ و ل ب و ا ب ا ت ا ل آ خ ر ة م ف ا ر ق ة ا ل ح ي ا ة من نجا مما بعد الموت فالذي يلي أ ه و ن ومن لم ينجو فما ب ع د ه أ ش د و أ ص ع ب لذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كشف لنا ب ع ض مما يجري في عالم البرزخ بعد أ ن يموت ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ي ن يذهب به وما الذي يجري له وكيف يكون حاله في ح ي ا ة البرزخ كشف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ م ت ه ر ح ل ة الموت التي رواها الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله حيث قال في تفاصيل هذه ا ل ر ح ل ة ا ل م ه ي ب ة ا ل م خ ي ف ة قال كنا في ج ن ا ز ة رجل من ا ل أ ن ص ا ر ولما يلحد فجلسنا عند القبر حول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ك أ ن على رؤوسنا الطيبه جلسوا في صمت ل ه ي ب ة المكان و ج ل ا ل ة الموضه وهذا ا ل أ د ب الذي ينبغي أ ن يكون عند دفن الميت فلا ي س ر ع رفع الصوت عند دفن الميت و إ ن ز ا ل ه في القبر ولو بذكر الله عز وجل قال ع ب ا ا ل ص ح ا ب الجليل جلسنا و ك أ ن على رؤوسنا الطير أ ي لا يتحرك إ ن س ا ن ولا ينطق ب ك ل م ة والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بيده قيود ي ن ك ث به ا ل أ ر ض فرفع ر أ س ه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أ و ثلاثا ثم قال في تفاصيل ر ح ل ة الموت وما بعد الموت قال لهم عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ العبد المؤمن إ ذ ا كان في انقطاع من الدنيا و إ ق ب ا ل من ا ل آ خ ر ة أ ي في ح ا ل ة الاحتضار و هو الودع الدنيا و يقبل على عالم ا ل آ خ ر ة إ ذ ا كان في هذه اللحظه ة وفي ذ ه الحالة نزل عليه من السماء م ل ا ئ ك ة بيض الوجوه ك أ ن وجوههم الشمس معهم كفن من افان ا ل ج ن ة و ح ن و ط من ح ن و ط ا ل ج ن ة أ ي معهم من حرير ا ل ج ن ة والديباج والاستورق ومعهم من المسك والكافور والزعفران والروائح ا ل ط ي ب ة في ا ل ج ن ة ليكرم بها هذا العبد الصالح الميت ثم يجلس منه مد القصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند ر أ س ه ويقول أ ي ت ه ا الروح ا ل ط ي ب ة اخرجي الى م غ ف ر ة من الله ورضوان ورب غير ربان قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتخرج تسيل كما تسيل ا ل ق ط ر ة من في السقاء أ ي تخرج روح العبد المؤمن ب س ه و ل ة ويسر بلا م ش ق ة ولا أ ن ا ء تسيل كما تنساه القطرات من فم ا ل ق ر ب ة كما تسيل القطر من في السقاء ف إ ذ ا خرجها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفه عين وهم ملائكه الرحمه حتى يجعلوها في ذلك الكفن ويخرج ج ع ل ذلك الحنوط و و ه ا في ي منها ك أ ط ي ب نفحه مسك وجدت على ظهر ا ل أ ر ض لهذا العبد المؤمن وهذه النص ا ل ط ا ه ر ة والعبد الصالح ثم يصعد بها إ ل ى السماء بعد أ ن يجعلوها في كفن من أ د ف ا ن ا ل ج ن ة و ي ح ن ط و ه ا ب ح ن و ط من ح ن و ط ا ل ج ن ة غير ح ن و ط الدنيا وغير أ د ف ا ن الدنيا يصعد بها إ ل ى السماء فلا يمرون بها على م ل ئ من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا قالوا ما ا هذه لمن ر و ح الطيبة ل هذه الروح ا ل ط ي ب ة فيقولون فلان ابن فلان ب أ ح س ن أ س م ا ئ ه ا ل ذ ي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إ ل ى السماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه ي ف ت ح لهم و من كل سماء مقربوها إ ل ى السماء التي تليها تشيع هذه النفس ا ل ص ا ل ح ة وهذه الروح ا ل ط ي ب ة تشيع من قبل ا ل م ل ا ئ ك ة يشيعه من كل سماء المقربون فيها إ ل ى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها الى السماء ا ل س ا ب ع ة قال الله عز وجل لهم اكتبوا كتاب عبدي في علينا و أ ع ي د و ه إ ل ى ا ل أ ر ض ف إ ن ي منها خلقتهم وفيها أ ع ي د ه م ومنها أ خ ر ج ه م ت ا ر ة أ خ ر ى فترد روحه في جسده في قبره في ا ل أ ر ض ثم ي أ ت ي ه في قبره ملكان وهما منكر ونكير الذين يوجهون ا ل أ س ئ ل ة لكل من يدخل تلك ا ل ح ج ر ة ح ج ر ة الامتحان ف ي أ ت ي ه م الاثان فيجلسانه و ي س أ ل ا ن ه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني ا ل إ س ل ا م فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقته فينادي منادي من السماء أ ن صدق عبدي ف أ ف ر ش و ه من ا ل ج ن ة أ ي أ ف ر ش و ا له في قبره من فراش ا ل ج ن ة و أ ل ب س و ه من لباس ا ل ج ن ة من الحرير والاستبرق والثيباج وافتحوا له بابا إ ل ى ا ل ج ن ة ياتيه من روحها وريحانها ثم ي ا ت ي في قبره رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب ا ل ر ا ئ ح ة فيقول له صاحب ا ل خ ب ر من أ ن ت فوجهك الوجه يجيء بالخير يقول يجيء بالخير وجهك الوجه له فيقول أ ن ا عملك الصالح أ ن ا أ ع م ا ل ك ا ل ص ا ل ح ة التي فعلتها في هذه الدنيا من ا ل ص ل ا ة والصيام والقيام والاستغفار و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م والوفاء بالوعد ة و أ د ا ء ا ل أ م ا ن ة وحسن الخلق أ ن ا عملك الصالح فيقول صاحب القبر فرحا مستبشرا رب اقم الساعه, الساعة كيما ارجع إ ل ى أ ه ل ي ومالي هذا الجانب ا ل أ و ل الذي ح ك ا ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للعبد الصالح والنفس ا ل ط ي ب ة والنفس الصالحة يكون هذا حالها أ م ا العبد الكافر الفاجر إ ذ ا كان في انقطاع من الدنيا ويغبان من ا ل آ خ ر ة أ ي انتهت أ ي ا م ه في الدنيا وانقضت آ ج ا ل ه و أ ن ف ا س ه وساعاته و أ ص ب ح في عداد ا ل أ م و ا ت مقبلا على ا ل آ خ ر ة ولقاء الله نزل إ ل ي ه من السماء م ل ا ئ ك ة سود الوجوه معهم المسوح وهو كفن من أ ك ف ا ن جهنم والعياذ بالله والمسوح هو الخشن من الثياب والملابس معهم مسوح كفن من أ ك ف ا ن جهنم معد لهذا العبد الفاجر ولهذه النفس ا ل خ ب ي ث ة فيجلسون منه مثل من البصر حتى يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند ر أ س ه ويقول أ ي ت ه ا الروح ا ل خ ب ي ث ة أ خ و ج ي الى ص خ ط من الله و غ ض ب ف تتابى أ ن تخرج بل تتفرق في جسده وتتوزع في جسده تابا ل خروجه ف ي ن ت ز ر ه ا انتزاعا بقسوه وعنف و ش د ة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول أ ي كما ينتزع الحديد كثير الشعب الذي غرز في الصوف المبلول فينتزعها ن ت ز ا ع ا شديدا عنيفا قويا مؤلما وذلك م ص ب ا ق ا لقوله تعالى والنازعات غرقا أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة التي تنزع أ ر و ا ح الكافرين ب ش د ة والناشطات نشطا أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة التي تعالج أ ر و ا ح المؤمنين برفق ويسر و س ه و ل ة و ر ح م ة ينتزعونها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول فاذا اخرجها ملك الموت لم يدعوها اي ملائكه العذاب والعياذ بالله لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح اي في ذلك الكفن الذي, الذي جيء به من جهنم استعدادا لاستقبال هذا العبد الفاجر الخبيث فيدعوها في ذلك الكفن ويخرج منها ك أ ن ت ن ر ي ح ج ي ف ة وجدت على ظهر ا ل أ ر ض ثم يصعدون بها إ ل ى السماء فلا يمرون بها على م ل من ا ئ ك ة إ ل ا قالوا ما هذا ا لمن ر و ح الخبيث ل هذه الروح ا ل خ ب ي ث ة و ا ل ر ا ئ ح ة ا ل م ن ت ن ة فيقولون فلان ا بن فلان ب أ ق ب ح أ س م ا ئ ه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إ ل ى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى ي ل ي الجمل في سم الخياط ثم يقول الله جل وعلا ل ل م ل ا ئ ك ة اطرحوا روح عبدي وابتغوها في س ج ي ن ة في ا ل أ ر ض ا ل س ف ل ى في أ س ف ل سافلين فتطرح روحه من السماء طرحا ثم ق ر أ قوله تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق تعاد روحه إ ل ى جسده ثم ي أ ت ي ه ملكان في قبره فيجلسانه فيقولان له م ربك فيقول ها ها لا أ د ر ي هكذا وصف ا ل ك ل م ة البراء بن عازب كما قالها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيقول هاه هاه لا أ د ر ي ي ق و ل ا ن له ما دينك فيقول هاه هاه لا أ د ر ي فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أ د ر ي فينادي مناد ي من السماء أ ن ت ذ ب عبدي ف أ ف ر ش و ه من النار و أ ل ب س و ه من النار و ا ف ت ح له بابا إ ل ى النار ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أ ض ل ا ع ه ثم ي أ ت ي ه في قبره رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكن ا ل ر ا ئ ح ة يقول له ابشر بالذي ي س و ء ك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له صاحب القبر من أ ن ت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول له أ ن ا عملك ا ل س ي ء أ ن ا معاصيك أ ن ا الفواحش التي ارتكبتها والمعاصي التي جنيتها, جنيتها انا ترك ا ل ص ل ا ة وعقوق الوالدين و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة وعجر ا ل ق ر آ ن و إ س ا ء ة ا ل أ خ ل ا ق مع الجيران وغير ذلك من المعاصي والفواحش أ ن ا عملك ا ل س ي ء فيقول رب لا ت ق م ا ل س ا ع ة رب لا تقم ا ل س ا ع ة ل أ ن ه علم أ ن ما بعد ذلك أ ش د و أ ن م ا بعد ذلك أ ف ظ ع و أ ن ك ا ى قال الحديث رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده كشف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحقائق في ر ح ل ة الموت وبعض ما يدور في عالم البرزخ حتى يكون العبد المؤمن على استعداد لهذا اليوم الرهيب وعلى تهيئ لذلك المكان الموحش ل ا س ت ع د له ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ل إ ن ا ر ت ه والصلاه في وقتها لحمايته من عذاب القبر و ا ل أ ع م ا ر ا ل ص ا ل ح ة ليكون ر و ض ا من رياض ا ل ج ن ة ولا يكون ح ف ر ة من حفر النيران فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا به أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن المعتدين كشف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المراحل ا ل أ و ل ى من عالم ا ل آ خ ر ة وعندما يوضع ا ل إ ن س ا ن في قبله فانه يكون قد دخل إ ل ى حجره الامتحان وهناك توجه له الاسئله التي كشفها الرسول عليه الصلاه والسلام للدارسين حتى يحذروا ولا يكونوا من الراسبين السؤال الاول من ربك والسؤال الثاني ما دينك والسؤال الثالث من نبيك او ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم هذه اولى مراحل الامتحان أ م ا المراحل ا ل خ ت ا م ي ة لهذا الامتحان ا ل أ ك ب ر ف إ ن ه ا تكون يوم ا ل ق ي ا م ة يوم يقوم الناس لرب العالمين وهناك توجه لجميع ا ل د ا ل س ي ن ب ق ي ة ا ل أ س ئ ل ة وهذه ا ل أ س ئ ل ة ت ش ف ه ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي توجه يوم ا ل ق ي ا م ة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ليس بينه وبينه ترجوان أ ن يكلمه الله بلا و ا س ط ة وبلا حجاب ي س أ ل ه عن هذه القضايا ا ل أ ر ب ع عن العمر ف ت ر ة ا ل ح ي ا ة ع ش ر ة أ ع و ا م ثلاثون عاما سبعون عاما, عاما تزيد س ع عاما و ن ت أ و تقل ماذا فعلت فيها العمر فيما افنيته وداخل العمر م ر ح ل ة خ ا ص ة من مراحل ا ل ح ي ا ة وهي م ر ح ل ة الشباب زمن ا ل ق و ة و ا ل ب د و ة و ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة والنشاط والعمل والعطاء و ا ل إ ن ت ا ج و ا ل إ ن ج ا ز ماذا فعلت في الشباب هل ف خ ر ت ه في الخير و خ د م ة العباد وبناء الرصيد للقاء الله أ م ضيعته في الشر و أ ن ه ي ت ه في المعاصي والفواحش و ا ل غ ف ل ة عن ا ل آ خ ر ة والانغماس في الشهوات عن شبابه ف ي م ابلاه والشباب هي ا ل ف ت ر ة التي يعمل فيها ا ل إ ن س ا ن ا ل ط ف و ل ة ضعف والشيخوخه ضياع وهلاك أ م ا الشباب فهي ف ت ر ة العمل لذلك ي س أ ل عنها ا ل إ ن س ا ن سؤالا مشددا تشديدا عظيما ومن الذين يظلهم الله في ظله ش ا ب ن ش أ في ع ب ا د ة ربه ل أ ن ا ل ا س ت ق ا م ة زمن الشباب أ ص ع ب و أ ش ق من ا ل ا س ت ق ا م ة في زمن الكبر و ا ل ك ه و ل ة و ا ل ش ي خ و خ ة السؤال الثالث عن المال من أ ي ن اكتسبه ا ل إ ن س ا ن من الحلال ام من الحرام و أ ي ن وضعه في الحلال ام في الحرام والسؤال الرابع عن العلم علم, الدين أو علم الدنيا عرف الواجب وعرف الحرام هل فعل الواجبات وترك المحرمات أ م أ ن ه علمها وعرفها لكنه ا ن ت ه ت المحرمات وقصر في الواجبات علوم الدنيا حاز الشهادات والدرجات ا ل ع ا ل ي ة هل فخرها لنفع عباد الله هل فخرها ليلقى بها الله عز وجل أ م تكبر بها على عباد الله فكانت حجه عليه عن علمه ماذا عمل به يكون مجموعه أ س ئ ل ة س ب ع ة أ س ئ ل ة في هذا الامتحان العظيم ث ل ا ث ة منها داخل القبر و أ ر ب ع ة منها يوم ا ل ق ي ا م ة بعد أ ن تكتمل هذه ا ل أ س ئ ل ة وجميع الدارسين في هذه ا ل ح ي ا ة توجه لهم هذه ا ل أ س ئ ل ة بقي أ ن يعرف الدارسون نتائجهم ويروا أ ن شهاداتهم ويعرفوا درجاتهم فيقومون أ م ا م الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة في صعيد واحد كما قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه وجميل الاولين و ا ل آ خ ر ي ن حاضرون بما فيهم ابونا آ د م عليه السلام وامنا هواء عليه السلام, عليها السلام وكل الائمه والمرسلون والانبياء كل امه بامامها وكل جيل بقائده ومربيه كما قال الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون سجيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في ا ل آ خ ر ه اعمى واظل سجيلا يعرضون أ م امر الله عز وجل ليعرفوا الدرجات والشهادات فاما من اوتي كتابه بيمينه كان من الفايزين وعلامه النجاح ان يلقى شهادته بيده اليمنى فيفرح فرحا عظيما ويرفض كتابه عاليا صائحا ب أ ع ظ م صوته قائلا ه ا أ م ق ر أ كتابيه إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق حسابيه أ ي أ ظنت أ ن ي ملاق حسابيه كنت موقنا بلقاء الله وكنت مؤمنا بالبعث بعد الموت فكنت عاملا ولم أ ك ن غافلا كنت جادا ولم أ ك ن لاعبا كنت متيقظا ولم أ ك ن نائما ولم أ ك ن مع الغافلين العاطلين الخاملين إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق ح س ا ب ي استعد للامتحان فنجح ومن جد وجد ومن نام سبح في عالم ا ل أ ح ل ا م كان من المتيقظين ولم يكن من النائمين كان من المشمرين ولم يكن من الغافلين اللاعبين ما هي ا ل م ك ا ف أ ة لهذا العبد الفائز وهذا الدارس الناجح الموفق قال الله جل وعلا عن المكافاه العظمى والجائزه الكبرى فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه يوم القيامه لا يوجد فيه الا أ ه ل الاكل ج ن والشرب واللهو واللعب والفرح والسرور و ا ل س ع ا د ة فلا تكاليف ولا صيامة ولا قيام ولا م ش ا ق ة ولا امتحان ولا فتن ولا مصائب ولا ابتلاءات و إ ن م ا هو اللهو واللعب و ا ل س ع ا د ة والسرور قلوا أسلفتم واشربوا هنيئا بما اما ل أ ي ا ل خ الفاشلون ي أي ة م ك ا أ ة لكم على تعبكم في هذه ل الله واستقامتكم على د ن ونصبكم ي فيها في ا واجتهابكم طاعة واستقامتكم ر ع ا ل هؤلاء ل ه ا ا ف ئ ز الناجسون الموفقون أما الفاشلون ع ي ا ذ بالله الراسبون ف أ م ا من اوتي كتابه بشماله ع ل ا م ة على الخسران ودليلا على الفشل والندم فيقول يا ليتني لم كتابي ولم ا ن د و ا ل ح ر ة فيقول ي ا ل ي ي ت أوت ن لم ك ت الحياه ب ي و م ما أدر س ا ب ل ل م و و ت ا ل ا ك ك ا ل ب ه ا ا ئ م و ل د و ا قائلا يا ب ل ي ت هذه ا كانت القاضية يا ليتها أي ه الاهوال م و ت ك ن ت الموتة الوحيدة ولم د أبعث ب ع ا ل إلى م أرجع ح ي ا لأشاهد ا ة ل أ هذه ه واقابل ل و أ هذا العذاب و ا ل ن ك د يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة يقول ذلك بعد أ ن يبعث الله جل وعلا البهائم والوحوش يوم القيامه ة تحشر ب ي ن يقول ص منها ي ق ا ل ه الكافر كوني ترابا ف ا الجنة ولا تدخل النار فليس في الجنة من البهائم والدواب تدخل تدخل فليس من و ذ ل ليس ك ل ن منها ا دابقة ر يا ليتني كنت ترابا اي يا ليتني كنت د ا ب ة من الدواب يا ليتني كنت ب ه ي م ة من البهائم يا ليتها كانت ا ل ق ا ض ي ة ثم يتحسر على أ س ب ا ب الفشل و أ س ب ا ب الضياع ما أ غ ن ى عني ماليه المال امتحنه الله به ف ر س ب في هذا الامتحان انشغل بماله وانغمس في الشهوات وغفل عن ا ل آ خ ر ة ولقاء الله فتذكر هذا التفريط قائلا ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني سلطانيه فشل فشلا عظيما يستحق العذاب العظيم و ا ل ع ق و ب ة ا ل ق ا س ي ة والجزاء الحاسم الراجع يقول الله جل وعلا ل م ل ا ئ ك ة العذاب م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون و ج ه ه م الله ج ل و ع ل ا إ ل ى ه ذ ا ا ل ع ب د ا ل م ؤ م ل هذا ا ل ع ب د الفاشل ق ا ئ ل ي ل ه م خ ذ و ه ف غ ل و ه أ م س ك و هو ق ي د و هم ث ا ل ج ح ي م ص ل و ه أ د خ ل و ه جهنم و ف ي جهنم في سلسلة ذرها س ب و و ن و ر ا ع ا ف و و و و و و و ي و و و و و د و و و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و لماذا هذا العذاب العظيم يا ر ب ه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين في هذه الدنيا ضيع حق الله لا يؤمن بالله العظيم وضيع حق عباد الله ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إ ل ا من غسلين لا ي أ ك ل ه إ ل ا الخاطئون هذه يا عباد الله خ ل ا ص ة ر ح ل ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ى أ ن يستقر ا ل إ ن س ا ن في ا ل ج ن ة ب ر ح م ة الله أ و يستقر في النار بفضل الله وعدله ولا يظلم ربك أ ح د ا كشفها الله لعباده حتى لا يندم س ا ع ه لا ينفع الندم وحتى ي ك و ن من العاملين ولا ي ك و ن من ا ل م ق ص ر ي ن فنعم أ ج ر العاملين وخاب المفرطون و ن د م المضيعون لحدود الله فما علينا إ ل ا الاجتهاد والتشمير و أ ن نضع هذه الحالات وهذا المستقبل أ م ا م أ ع ي ن ن ا فلا نكونن من الغافلين ولا نكونن من الجاهلين ونستعين على ذلك بالله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا شر ما قضيت انك ت غ ض ي ولا ي غ ض ى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من ع ل ي ه تباركت ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تجعل خير أ ع م ا ل ن ا أ و ا خ ر ه ا وخير أ ع م ا ل ن ا خواتمها وخير أ ي ا م ن ا يومنا ا ل ق ا ك ة واجعل القبور بعد زوال الدنيا خير منازلنا وافسد بها ضيق ملاحلنا وثبت على الصراط أ ق د ا م ن ا ونجنا من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة